وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى, يا موسى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 يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القائمة اهدني نقول عسى ربي ان يهديني سواه السبيل ولما وردنا امدينا وجد عليه امه من الناس يسقون وجد عليه امه من الناس ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتقالهما ثم تولى إلى الظل فقال فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على السحيا إن قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا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 قال لأهلهم كثؤ إنني أنستنا را إنني أنستنا لعل لي آتيكم منها بخدر أو جذوت من النار أو جذوت من النار لعلكم تصلون لَمَّا أَتَاهُنُودٍ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى أَن أن ألقع صك فلما رآه تهتز كأنها جان ولا مدبر ولا مدبر ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك ماس القالن فلا يصلون إليك ما بآياتنا أنت ما ومن يتبعكم الغالبون فلما جاءهم مساب آياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا وما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي فَأَوْقِدْ لِيَ نَارًا عَلَى الطِّينِ فَجَعَلَ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا القرون الأولى من بعدما أهلكنا القرون الأولى بصالِر للناس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 فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك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 فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جادهم الحق من عندنا قالوا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 وَإِذَا سَمِعُوا الْلَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ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 أفَمَوَعَدَنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَقِيَهِ كَمَمْتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَمْتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْبَرِينَ ويوم ينادينهم فيقولون أين شركاؤي الذين كنتم تزعون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء إلا الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا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 قل ارايتم ان جعل الله عليكم منها رسرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بالليل من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه اتلا تبصرون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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْمَ كَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدرُ لَوْلَا أَمْنٌ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا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 وَنَجِّئْ بِالسَّيِّئَاتِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ